بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ي ص ا د كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في ا ل أ ر ض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل الا إ ب ي س س ف ج د و إ ل ابليس إ لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ أ م ر ت ك قال أ ن ا خير منه خ ل قال ت ن من ن ي ر و خ ق ت ه من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها فاخرج إ ن ك من الصاغرين قال أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما و ر ي عنهما من سواتهما وقال, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ج ن ة وناداهما ربهما أ ل م أ ن ه ك م ا عن تلكما ا ل ش ج ر ة واقل لكما إ ن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري س و آ ت ك م وريشا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 إ ن ه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إ ن ا جعلنا الشياطين أ و ل ي ا ء للذين لا يؤمنون و إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا والله أ م ر ن ا بها قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل إ ن ه م اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون أ ن ه م مهتدون يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إ ن ه لا يحب المسرفين قل من حرم ز ي ن ة الله التي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خالصه يوم ا ل ق ي ا م ة كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آ د م إ اما ياتين م ر س ل منكم ي ق ص و ن ع ل ي ك م آ ي ا ت ف م ن ا ت ق ى و أ ص ل ح ف ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ه م يحزنون و الاسلاميه ذ ذ ي ن ك ب و بآياتنا ا و ت ك ب ر و ا عن ه ؤ ب النار ه ف ا خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين قال د خ ل و ا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن و ا ل إ ن س في ا ل ن ا ر كلما دخلت أ م ه لعنت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط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 لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ل و ل ا أن ه د ا ن ا ل ل لقد جاءت رسل ه جاءت ر ب ن ا ب ا ل ح ق ونودوا أن ت ل ك م ل ة أ و ر ث ت م ه ا ب م ا ك ن ت م تعملون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة انسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا, لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم ب ص ي م ا ه م قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه ادخلوا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا ت أ و ي ل ه يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ألا ل ه ا ل خ ل ق و ا ل أ م ت ب ا ر ك ا للعلوم ه رب ا ل ا م ي ن د ع ا ر ب ك ا و خ ف ي ا إنه ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن و ل ا ت ف س د و ا في الله أ ر ض بعد إ ص ا ح ا وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ف أ ن ز ل ن ا به الماء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 اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوما عمين و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في س ف ا ه ة و إ ن ا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي س ف ا ه ة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح أ م ي ن أ و ع ج ب ت م ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ف أ ت ن ا ب م ا ت ع د ن ا إن ك ن ت من ا ل ص ا د ق ي ن ق ا ل قد ق و ع عليكم م ن ربكم ر ج س وغضب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 ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا, الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين و إ ل ى ف م و د أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره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 فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم أ ت ع ل م و ن ان صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل إِنَّا ب موسوعه ا ر ل بِهِ م م ؤ ن النابلسي ا ل ذ ي ا للعلوم ق ر ا ن ا ق ة ع عَنْ ت و أ ر رَبِّهِمْ و ق ا ل و ا يَا ص ا ل ح ا م ن ه اسماء ت ع د الله إِنْ كُنتَ الحسنى م ل ي ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه أ ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين انكم ل ت أ ت و ن الرجال ش ه و ة من دون النساء بل أ ن ت م قوم مسرفون وما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون فانجيناه و أ ه ل ه إ ل ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم آ م ن و ا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا و ط ا ئ ف ة ل م يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا قال أ و ل و كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إ ن عدنا في ملتكم بعد إ ذ نجانا الله منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا أ ن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتقين وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن لم ي و فيها ل ذ ك ذ ب شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي إ ل ا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ض ح ا وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ن لو نشاء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا ل أ ك ث ر ه م من عهد و إ ن وجدنا أ ك ث ر ه م لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين وقال موسى يا فرعون إ ن ي رسول من رب العالمين حقيق على أ ن لا أ ق و ل على الله إ ل ا الحق قد جئتكم ب ب ي ن ة من ربكم ف أ ر س ل معي بني إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت جئت ب آ ي ه ف أ ت بها إ ن كنت من الصادقين ف أ ل ق ى عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان مبين ونزع يده ف إ ذ ا هي بيضاء للناظرين قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م فماذا ت أ م ر و ن قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه و أ ر س ل في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل ساحر عليم وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا إ ن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن كن لمن المقربين قالوا يا موسى اما أ ن تلقي واما أ ن نكون نحن الملقين قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ ل ق عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما ي أ ف ك و ن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين و أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم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 وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا ص ب ر ا وتوفنا مسلمين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 ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا أ و ذ ي ن ا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون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 أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وقالوا مهما ت أ ت ن ا به من آ ي ة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آ ي ا ت فصلات فاستكبروا موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ن لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى أ ج ل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون فانتقمنا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م في اليم ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين و أ و ر ث ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي ب ا ر ت ن ا فيها وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا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 م و س و ن ه ؤ ل النابلسي ء متبر ي و ن قال للعلوم أبغيكم ه ا ه و ف ض ل ك على ا ل ع ا ل م ي ن ن وإذ أ ج ي ن ا ك م من آل فرعون آل ي س سوء و و ن ك العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و و ع د ن ا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م م ن ا ه ا بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في, قومي وأصلح ولا تتبع اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 ف ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ن قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء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 وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, سبيل يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ة حبطت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا ي ي ه ه د موسوعه سبيلا ا ت وكانوا ظالمين ولما ق ط في أيديهم ر أ أ و ا م قد ل و النابلسي ق ا و ا ل لم م ي ر ح ن ر ن ف ر للعلوم ن ا ن ن ن الاسلاميه خ ولما رجع موسى إ ل ى قومه ربان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم و أ ل ق ى الالواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ت ش م ت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك و أ ن ت أ ر ح م الراحمين إ ن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذ ل ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 واكتب َُْْ لنا ََ في ِ هذه َِِ الدنيا َُّْ ح َ س َ ن َ ة ً وفي َِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ إ ِ ن َ ا هدنا َُِ اليك َْ قال ََ عذابي ََُ ص ِ ي ب ُ به ِِ من َْ أ َ ش َ ا ء ُ ورحمتي َََِْ وسعت ََِ كل َُّ شيء ٍَْ ف َ س َ أ َ ك ْ ت ُ ب ُ ه َ ا للذين ََِِّ يتقون َََُ ويؤتون ََُُْ ا ل ز َّ ك َ ا ة َ والذين َََِّ هم ُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا يؤمنون َُُِْ الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به و ع ذ ر و ه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون و َ إ ِ ذ ْ قيل َِ لهم َُْ اسكنوا ُْ هذه ِِ القريه ََِْ ة وكلوا َُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم وقولوا َُ ح ِ ط ٌ وادخلوا ُُ الباب َْ سجدا ًُ نغفر َِْْ لكم َُْ خطيئاتكم ََُِِْ سنزيد ََُِ المحسنين َُِِْْ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 واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السور وأخذنا الذين ل ظ م و ا و ع ه النابلسي بما و و ن ل م ا ع ت و ع م الاسلاميه ن ه عنه قلنا لهم كونوا قردة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 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و ر ث ا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و ن عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا وان ي أ ت ه م عرض م ث ل ه ي أ خ ذ و ن أ ل م يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون أ ف ل ا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا م ض ي ع أ ج ر المصلحين و إ ذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم ك أ ن ه ظ ل ة وظنوا أ ن ه واقع بهم خذوا ما اتيناكم ب ق و ة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 قالوا بلى شهدنا أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا غافلين أ و تقولوا انما أ ش ر ك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أ ف ت ه ل ك ن ا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل عليهم ن ب أ الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها ف أ ت ب ع ه الشيطان فكان من الغاوين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 ساء مثلني القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ل ه موسوعه ق ل ب لا ي النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه اسماء أولئك ل ك ا ع الله هم أ ض أولئك م ا ل غ ا ف ح و ن ى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين أ و ل م ينظروا في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن عسى أ ن يكون قد اقترب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين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 إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م ف د ع و ه م فليستجيبوا لكم إ ن كنتم صادقين أ ل ه م أ ر ج ل يمشون بها أ م لهم أ ي د ي يبطشون بها أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغي ثم لا ي ق ص ر و ن و إ ذ ا لم ت أ ت ه م ب ا ي ة قالوا ل و ل اجتبيتها